بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الحادي عشر من شرح ابن عقيل على الفيه بن مالك في الوقف تا تأنيث لسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس تمى إذا وقف على ما فيه تاء التانيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هندات وهيهات وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداء وهيهاء انتهى وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراع ما رعوا يجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف كقولك في لم يعطي لم يعطه وفي أعطي أعطه ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد فالأول كقولك في عي وقي عه وقِه والثاني كقولك في لم يعي لم يقي لم يعه ولم يقي وما في الاستفهام إن جرت خذف ألفها وأولها الها ان تقف وليس حتما في سوى من خفض باسن كقولك اقتضاء مقتضى إذا دخل على مال استفهاميتي جار وجب حذف ألفها نحو عمه تسأل وبما جئت واقتضاء مقتضى زيد وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما فإن كان حرفا جاز إلحاقها السكت نحو عمه وفيما وإن كان اسما وجب الحاقها نحو اقتضاء ما ومجيئ ما ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء اللزمة ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذة في المدام استحسن يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمه لا تشبه حركة إعراب كقولك في كيف كيف ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية نحو جاء زيد ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولهم من في من عله من علو وستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نسرا وفشا منتظما قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم قليل في الشعر ومنه في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر ومن النظم قوله مثل الحريق وافق القصب فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف الإمالة الألف المبدل من يا في طرف أملك ذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليه التأنيث ملها عدمة الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو الياء وتمال الألف إذا كانت طرفا بدلا من ياء أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ فالأول كالف رمى ومرمى والثاني كالف ملها فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان واحترز بقوله دون مزيد أو شذوذ مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير نحو قفي أو في لغه شاذة كقوله هذيل في قفا إذا أضيف إلى ياء المتكلم قفي. وأشار بقوله ولما تليه هالتأنيث ملها عدمة إلى أن الألف التي وجد فيها سبب الإمالة تمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتا وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إلى فلتك ماضي خفوذ أي كما تمال الألف المتطرفه كما سبق تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء سواء كانت العين واوا كخاف أو ياء كباع وكدانة فيجوز إمالتها كقولك خفت ودنت وبعت فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن فلت بضم الفاء امتنعت الإمالة نحو قال وجال فلا تملها كقولك قلت وجلت كذاك تالي الياء والفصلغ تفر بحرف نوم معها كجيبها أدر كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان أو منفصلة بحرف نحو يسار أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها فإن لم يكن أحدهما هاءا امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا والله أعلم كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل هاك كلا فصل يعد فدرهماك من يمله لم يصد أي كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو عالم أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب أو بعد حرفين وليا كسرة اولهما ساكن نحو شملال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان ذرهماك والله أعلم وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفر إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن سر الكسر كالمطواع مر حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والضاء والغين والقاف وكل واحد منه منها يمنع الاماله إذا كان سببها كسرة ظاهره او ياء موجوده ووقع بعد الالف متصلا بها كساخط وحاصل أو مفصولا بحرف كنافخ وناعق أو حرفين كمناشيط وموافق وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة وهي المضمومة نحو هذا عذار والمفتوحه نحو هذان عذاران بخلاف المكسورة على ما سيأتي ان شاء الله تعالى وأشار بقوله كذا إذا قدم البيت إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسر، فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل ويمال نحو طلاب وغلاب وإصلاح وكف مستعل ورن ينكف بكسر رن كغارما لا أجف يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع الراء المكسورة غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبطارهم ودار القرار وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أولى وأحرى ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال أتا قاسم بخلاف أتا أحمد وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتمله على سبب الإمالة كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا ها ونا فإنهما يمالان قياسا مضطردا نحو يريد أن يضربها ومر بنا والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسر ملتك كذا الذي تليه التأنيث فيه وقف إذا ما كان غير ألفه تمال الفتحه قبل الراء المكسوره وصلا ووقفا نحو بشرر وللأيسر مل وكذا يمال ما وليه هاء التانيث من نحو قيمة ونعم انتهى التصريف حرف وشبهه من الصرف بريد وما سواهما بتصريف حري التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلان وشبه ذلك ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها وليس أدنا من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وملاها وقزيدا ومنتهس من خمس تجرد واي يزد فيه فما سبعا عدا الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزياده فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا واكثر ما يبلغ الاسم بالزياده سبعه احرف نحو احرنجام وشهيهاب والمجرد من الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع وهو إما ثلاثي كفلس وإما رباعي كجعفر وإما خماسي وهو غايته كسفرجل وغير آخر الثلاث استحوض واكسروز التسكين ثانيه تعم العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها وحينئذن فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره أو مفتوحه وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحه أو ساكنه فتخرج من هذا إثنى عشر بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة وذلك نحو قفل وعنق ودئل وصرد ونحو علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل يعني أن من الأبنية الاثني عشر بنائين أحدهما مهمل والآخر قليل فالأول ما كان على وزن فعل بكسر الأول وضم الثاني وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبك والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدئل وإنما قبل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسم فاعله كضرب وقتل وافتح وضم وكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربع إن جردا وإن فيه فما ستا عدا الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة وللثلاثي المجرد أربعة أوزان ثلاثة لفعل الفاعل وواحد لفعل المفعول فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضربة وفعل بكسرها كشربة وفعل بضمها كشوفة والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمنة ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم وكسر الثاني فجعل الثانية مثلثا وسكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان واحد لفعل الفاعل كدحرج وواحد لفعل المفعول كدحرج وواحد لفعل الأمر كدحرج وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثياً صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب أو على خمسة كانطلق أو على ستة كاستخرج وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتبحرج أو على ستة كاحرنجم لسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل, وفعلل, وفعلل ومع فعل فعلل وإن على فمع فعلل حوا فعلل وَمَا كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تمى الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان الأول فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثاني نحو جعفر الثاني فعل لن بكسر اوله وثالثه وسكون ثاني نحو زبرجن الثالث فعل لازم بكسر اوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نحو درهم وهجرع الرابع فعل بضم أوله وثالثه وسكون ثاني نحو برثن الخامس في علم بقصر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو هزبر السادس فعلم بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثاني نحو جخدب وأشار بقول فإن على إلى آخره إلى أبنية الخماسي وهي أربعة الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه نحو سفرجل الثاني فعللل بفتح اوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه نحو جحمرش الثالث فعلل لضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه نحو قذعمل الرابع فعلل بكثل أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو قرطعب وأشار بقوله وما غير إلى آخره إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه فالأول كيد ودم والثاني كاستخراج واقتدار والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي الحرف الذي يلزم تطاريف الكلمة هو الحرف الأصلي والذي يسقط في بعض تطاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب بضن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي إذا أريد وزن الكلمه قوبلت اصولها بالفاء والعين واللام فيقابل اولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فان بقي بعد هذه الثلاثه اصل عبر عنه باللام فان قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعلن وما وزن فستق فقل فعل وتكرر اللام وتكرر اللام على حسب الأصول وإن كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظه فإن قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل فوعل وما وزن مستخرج فقل مستفعل هذا إذا, هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر عن ذلك الأصلي وهو المراد بقوله وإن يكن الزائد ضعف أصلي فجعله في الوزن ما للأصلي فتقول في وزن اغدودنا افعو على فتعبر عن الدار الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدار الأولى لأن الثانية ضعفها وتقول في وزن قتل فعل ووزن كرم فعل فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه فلا تقول في وزن اغدودن افعودن ولا في وزن قتل فعتن ولا في وزن كرم فعرن واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلملم المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف وذلك نحو لملم أمر من لملمة أو كفكف أمر من كفكف فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لما وكف فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كف كف من كف ولا لم لم من لما فلا تكون اللام والكاف زائدتين وقيل اللام زائدة وكذا الكاف وقيل هما بدلان من حرف مضاعف والأصف لمم وكفف ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف انتهى فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو ضارب وغضب فإن صحبة أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلا، وإما بدل من أصل كقال وباع. واليا كذا والواو إن لم يقع كماهما في يؤؤن ووعواه. أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول، فإنه يحكم بزيادة فيهما إلا في الثنائي المكرر. فالأول كفيرف ويعمل وجوهر وعجوز والثاني كيؤيئ لطائر ذي مخلب ووعوعة مصدر وعوعة إذا صوت فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني اصليتان وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف الأصول كأحمد ومكرم فإن سبقا اصلين حكم بأصالتهما كابل ومهد انتهى كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظ هاردف أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت اخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشراء وقاصعاء فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورداء فالهمزة في الألف بدل من واو وفي الثاني بدل من يا وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كماء ودا والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي النون إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك وذلك نحو الزعفران وسكران فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو مكان وزمان ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان كغضنفر والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة تزاد التاء إذا كانت للتأنيث كقائمه وللمضارعه نحو أن تفعل أو مع السين في الاستفعال وفروعه نحو استخراج ومستخرج واستخرج أو مطاوعة أو مطاوعة تفعل نحو علمته فتعلم أو فعلل كتدحرج والهاء وقفا كلمة ولم ترى واللام في الإشارة المشتهرة تزاد الهاء في الوقف نحو لما ولم ترى وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه وهو ما الاستفهاميه المجرورة والفعل المحذوف اللام للوقف نحو ره أو المجزوم نحو لم ترى وكل مبنيا على حركة نحو كيفه إلا ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل والمنادى نحو يا زيد والفعل الماضي نحو ضرب واضطرد أيضا زيادة اللام في اسماء الإشارة نحو ذلك وتلك وهنالك. وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها خاليا عما قيدت به زيادته فاحكم بأصالته إلا إن قام على زيادته حجة بينة كسقوط همزة شمل في قولهم شملت الريح شمولا إذا هبت شمالا وكسقوط نون حنظل في حضلة الإبل إذا آداها أكل الحنظل وكسقوط تاء ملكوت في الملك فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا بتديبه به كستثبت لا يبتدا بساكن كما لا يوقف على متحرك فإذا كان أول الكلمة ساكنا وجب الاتيان بهمزة متحركة توصل للنطق بالساكن وتسمى هذه الهمزة همزة وصل وشأنها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج نحو استثبت أمر للجماعة بالاستثبات وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش وانض وانفذا لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء اوله ساكنا فاحتاج إلى همزة الوصل فكل فعل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرفين يجب الاتيان في أوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذلك الأمر منه نحو استخرج وانطلق والمصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو اخش وامضي وانفذ من خشية ومضى ونفذة وفي اسم نفتن ابن ابن من صمع واثنين ومرئ وتأنيث تبع ويمن همز الكذا ويبدل مدن في الاستفهام أو يسهل ولم تحفظ همزة الوسط في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسماء اسم واسم وابن وابن من واثنين وامرئ وامرأة وابنة واثنتين ويمن في القسم ولم تحفظ في الحروف إلا في ال ولما كانت الهمزه مع أل مفتوحة وكانت همزه الاستفهام مفتوحة لم يجد حذف همزة الاستفهام لألا يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب ابدال همزة الوسط ألفا نحو آل أمير قائم او تشفيرها ومنه قوله الحق ان دار الرباب تباعدت او انبت حبل ان قلبك طائر الابدال احرف الابدال هدات موطيا فابدل الهمزه من واو ويا اخرا نثرا الف زيد وفي فاعل ما اعل عينا ذقت في هذا الباب عقده المصنف لبيان الخروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا وهي تسعة أحرف جمع المصنف رحمه الله تعالى في قوله هدأت موطيا ومعنى هدأت سكنت وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحلة إذا جعلته وطيئا لكنه خفف همزته بابدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل فلم يتعرض المصنف له وذلك كقولهم في إضطجع وفي أصيلان أصيلال فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة نحو دعاء وبناء والأصل دعاو وبناء فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل نحو آية وراية وكذلك إذا لم تتفر في الياء أو الواو كتباين وتعاون وأشار بقوله وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبعا إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله نحو قائل وبائع وأصفهما قاول وبائع ولكن أعلوا حملا على الفعل فكما قالوا قال وباعا فقلب العين ألفاً قالوا قائل وبائع فقلب عين اسم الفاعل همزة فإن لم تعل العين في الفعل صحت اسم الفاعل نحو عاورة فهو عاور وعين فهو عاين والمد زيد ثالثاً في الواحد همزي يرى في مثلك القلائد تبدل الهمزة أيضاً مما ولي ألف, ألف الجمع الذي على مثال مفاعل إن كان مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز فلو كان غير مدة لم تبدل نحو قسورة وقساور وهكذا إن كانت مدة غير زائدة نحو مفازة ومفاوز ومعيشة ومعايش إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه نحو مصيبة ومصائف كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل كما لو سميت بنيف ثم كثرته فإنك تقول نيائف بإبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة ومثله أول وأوائل فلو توسط بينهما مدة مفاعلة امتنع قلب الثاني منهما همزة كفواويس ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمدة مفاعل وافتح ورد الهمزة يا فيما ما لا مثله جعل وون وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه الأشد قد سبق أنه يجب إبدال المدة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف وأنه إذا توسط ألف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة. فونية ونيائش وذكر هنا أنه إذا اعتلت لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء فمثال الأول قضية وقضايا وأصله قضائي بإبدال مدة الواحد همزة كما فعل في صحيفة وصحائف فأبدل كسرة الهمزة فتحة فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاء فأبدلت الهمزة ياء فصارت قضايا ومثال الثاني زاوية وزوايا واصله زوائي لإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف فقلبوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت زواء ثم قلبوا الهمزة ياء فصارت زوايا وأشار بقوله وفي مثله راوة جعل واوا إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزه ياء بل تقلب واوا ليشاكل الجمع واحده وذلك حيث وقعت الواو رابعه بعد ألف وذلك نحو قولهم هراوه وهراوه واصله هرائي كصحائف فقلبت كسره الهمزة فتحه وقلبت الواو ا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصالت فصار هراء ثم قلب الهمزة واوا فصار هراوه وأشار بقوله وهمزا أول الواوين رد إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعلة نحو اواصل في جمع واصلة والأصل وواصل بواوين الأولى فاء الكلمة والثانية بدل من ألف فاعلة فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعلة لم يجب الإبدال نحو ووفيا وغوري أصله وافا ووارا فلما بني للمفعول احتاج إلى ضم ما قبل الألف فأبدلت الألف واوا ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة من يسكن كآثر وقت من إن يفتح سر ضمن وفتح قلب ووان ويا ان اثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واو اصر ما لم يكن لفظا اتم فذاك يا ان مطلقا جا وا ام ونحوه وجهين في ثانيه ام اذا اجتمع في كلمه همزتان وجب التخفيف ان لم يكون في موضع العين نحو سال وراس ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة تجانس حركة الاولى فإن كانت حركتها فتحة قبدلت الثانية ألفا نحو اثرت وإن كانت ضمة أبدلت واوا نحو أوثر وإن كانت كثرة أبدلت ياء نحو إيثار وهذا هو المراد بقوله ومد نبدل البيت وإن تحركت ثانيتهما فإن كانت حركتها فتحة وحركه ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واو فالأول نحو أوادم جمع آدم وأصله أآدم والثاني نحو من تصير آدم وهذا هو المراد بقوله يفتح حسر ضم أو فتح قلب واو وإن كانت حركة ما قبلها كسره قلبت ياء نحو يم وهو مثال إصبع من أمة وأصله إئم فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها وأضغمت الميم في الميم فصار يأم ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فصارت يم وهذا هو المراد من قوله ويا نسر كسر ينقلب وأشار بقوله ذو الكسر مطلقا كذا إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطلقا أي سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فالأول نحو اين مضارع أن واصلها أين فخففت بإبدال الثانية من جنس حركتها فصار أين وقد تحقق نحو أين بهمزتين ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في ائمه فإنها جاءت بالإبدال والتصحيح والثاني نحو إيم مثل إصبع من امه وأصله إئميم فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية وادغمت الميم في الميم فصارت إئم فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصارت إئم والثالث نحو أين أصله أئن والأصل أئنن لأنه مضارع أأننته أي جعلته يئن فدخله, فدخله النقل والإدغام ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار اين وأشار بقوله وما يضم واوا أصر إلى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوا سواء انفتحت الأولى أو انكسرت أو انضمت فالأول نحو أوب جمع أب وهو المرعى. أصله أأبوب لأنه أفعل فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم ادغم فصار أأب ثم خففت ثانيه الهمزتين بإردالها من جنس حركتها فصارت اوب والثاني نحو إوم مثال إصبع من أما والثالث نحو أوم مثال أبلم من أما وأشار بقوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء إلى أن الهمزة الثانية المضمومه إنما تصير واوا إذا لم تكن طرفا فإن كانت طرفا صيرت ياء مطلقا سواء انضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكنت فتقول في مثال جعفر من قرأ قرأ ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرأيا ف. فت فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قرأة وتقول في مثال زبرج من قرا قرئ ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرئيا كالمنقوص وتقول في مثال برس من قرا قرؤ ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة فتصير قرئيا مثل القاضي وأشار بقوله وأموا ونحوه وجهين في ثانيه أم إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى للمتكلم جاز لك في الثانية وجهان الإبدال والتحقيق وذلك نحو أأم مضارع أم فإن شئت أبدلت فقلت أأم وإن شئت حققت فقلت أأم وكذا ما كان نحو أأم في كون أولى همزتيه للمتكلم وكسرت ثانيتهما ويجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق نحو آين مضارع أن فإن شئت أبدلت فقلت آين وإن شئت حققت فقلت آين انتهى ويا أقلب ألفا كثرا تلا أو يا أتصغير بواو ذفعلة في آخر أو قبل تتأنيث أو زيادة فعلان ذا أي ضر أو في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء كقولك في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنانير. وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في غزال غزيل وفي قزال غزيل وأشار بقوله بواو زفعل في آخر إلى آخر البيت إلى أن الواو تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كسرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبل تاء التانيث أو قبل زيادتي فعلان مكسورا ما قبلها فالاول نحو رضي وقوي اصلهما رضي وقوي لانهما من الرضوان والقوة فقلبت الواو ياءا والثاني نحو جري تصغير جرو واصله جريو فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياءا وادغمت الياء في الياء والثالث نحو شجية وهي اسم فاعل للمؤنث، وكذا شجية مصغرا وأصله شجوة من الشجوي، والرابع نحو غزيان وهو مثال ضريبان من الغزو وأشار بقوله ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا إلى أن الواو تقلب بعد الكسره ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه نحو صام صياما وقام قياما والأصل صوام وقوام فأعلت الواو في المصدر حملا له على فعله فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر نحو لاوز جواذا وجاور جوارا وكذلك تصح إذا لم يقم بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل نحو حال حولا وجمع ذي عين أعل سكن فاحكم بذا الاعلال فيه حيث عن أي؟, أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف نحو ديار وثياب أصلها ديوار وثواب فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها مع كونها في الواحد إما معتلة فدار أو شبيهة بالمعتل في كونها حرفلين ساكنا كتوب وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقع بعدها ألف وكان على فعله وجب تصحيحها نحو عود وعودة وكوز وكوزة وشذ ثور وثيرة ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره لأنه حكم على فعلة بوجوب التصحيح وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال فالتصحيح نحو حاجة وحوج والإعلال نحو قامة وقيم وديمة وديم والتصحيح فيها قليل والإعلال غالب انتهى والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب واو بعد ضم من ألف وياكم موقن بذا اعترف إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت يا أم. نحو أعطيته أصله أعطوت لأنه من عطى يعطو إذا تناول فقلت الواو في الماضي يا أن حملا على المضارع نحو يعطي كما حمل المفعول نحو معطيان على اسم الفاعل نحو معطيان وكذلك يرضيان أصله يرض لأنه من الرضوان فقلبت واوه بعد الفتحة يا أن حملا بناء المفعول على لناء الفاعل نحو يرضيان وقوله وجب إبدال واو بعد ضم من ألف معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمة كقولك في بايع بويع وفي ضارب ضوربة وقوله وياك موقن بذالها اعترف معناه أن الياء إذا سكنت أفرد بعد ضمة وجب إبدالها واو نحو موقن ومسر فلهما ويقن وميسر لانهما من ايقن وايسر فلو تحركت الياء لم تعل نحو هيا ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع اهيم يجمع فعلاء وافعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير كحمراء وحمر واحمر وحمر فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة تصح الياء نحو هيماء وهيم وبيضاء وبيض ولم تقل الياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالا لذلك في الجمع وواوا نسر الضم رد اليامة ألفيا لا فعل نوم قبل تاه كتائبان من رمى كمقدرة كذا إذا كسبعان صيره إذا وقعت الياء لا مفعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا فالأول نحو قضو الرجل والثاني كما إذا بنيت من رمى اسما على وجه فإنك تقول مرموه. والثالث كما إذا بنيت من رمش من على وزن السبعان فإنك تقول رموان فتقل... فتقلب الياء واوا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها وإن تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا إذا وقعت الياء واوا لصفة على وزن فعل جاز فيها وجهان أحدهما قلب الضمة كسرة لتصح الياء والثاني ابقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيقة والكيسة والضوقة والكوسة وهما الأنيث الأضيق والأكياس. فصل من لا نفعل اسمن أت الواو بدل يا إنك تقوى غالبا جاذا البدل تبدل الواو من الياء الواقعة لا مسمن على وزن فعلى نحو تقوى صهو تقيا لأنها من تقيت فإن كانت فعلى صفة لم تبدل الياء واوا نحو صديا وخزية ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتية وبقوى بمعنى البقية واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لا مسمن على فعلى كقولهم للرائحة ريا بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى أي تبدل الواو الواقعه لاما لفعل وصفا ياء نحو الدنيا والعليا وشذ قول أهل الحجاز القصوى فإن كانت فعل اسما سلمت الواو كحزوى انتهى فصل أي يسقن السابق من واو ويا، والفصل ومن عروض عري، فيا أن الواقلي بن مدغمة، وشذ معق غير ما قد رسمة. إذا جتمعت الواو والياء في كلمة، وسبقت إحداهما بالسكون، وكان سكونها أصليا، أبدلت الواو يا أن، وأدغمة الياء في الياء وذلك, وذلك نحو سيد وميت والأصل سيود وميوت فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأذغنت الياء في الياء فصار سيد وميت فإن كانت الياء والواو في كلمتين لم يؤثر ذلك نحو يعطي واقد وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك في رؤية روية وفي, وفي قوية, قوية وشد التصحيح في قولهم يوم أيوام وشد أيضا إبدال الياء واوا في قولهم عوى الكلب عوة انتهى من ياء نواو بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف إذا وقعت الواو ولياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفا نحو قال وباع أصلهما قول وبيع فقلبت الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها هذا ان كانت حركتهما اصليه فان كانت عارضه لم يعتد بها كجيل وتوم اصلهما جيال وتوام نقلت حركة الهمزه إلى الياء والواو فصار جيلا وتوما فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح نحو بيان وطويل فإن كانتا لاما وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما الفا أو ياء مشددة كرميا وعلوي وذلك نحو يخشون أصله يخشيون فقلبت اللياء ألفا لتحرفها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحول كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح نحو عور فهو أعور وهيف فهو أهيف وغيد فهو أغيد وحول فهو أحول وحول المصدر على فعله نحو هيف وغيد وعور وحول وإيب تفاؤل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل إذا كان افتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها فإن ابان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا فإن كانت العين يا أن وجب إعلالها نحو ابتاع واستاف أي تضاربوا في السيوف وإن لحرفين ذا إعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق إذا كان في كلمة حرفا علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبل لم يجز إعلالهما معا لأن لا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر والأحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحيا والهوى والأصل حيي وهو فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير وشد إعلال العين وتصعيق اللام نحو غاية وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب ان يسلمه إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها وكان في آخرها زيادة تخص لسم لم يجز قلبها ألفا بل يجب تصحيحها وذلك نحو وولان وهيمان وشذ ماهان وداران انتهى وقبل بقلب ميمن النون إذا كان مسكنا كمن بتم بذا لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرا وجب قلب النون ميما ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة ويجمعهما قوله من بتم بذا أي من قطعك فألقه عن بارك واطرحه وألف بذا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة فصل لساكن صح قل التحريك من ذيلين آت عين فعل كاب إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف، وكذلك تفعل في أبن فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبيّن وعوق انتهى. ما لم يكن فعل عجّب ولا كبيض أو أهواب لا من علّ لا أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفا أو معتل اللام فإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به ونحو إبيض وسود ونحو أهوى ومثل فعل في ذا لعلال اسمه ضاها مضارعا وفيه واسمه يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارعة. في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع وهو مثال تحلئ بالهمز من البيع والأصل تبيع بكسر التاء وسكون الباء فنقلت حركة الياء إلى الباء فصار تبيع والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام والأصل مقوم فنقلت حركة الواو إلى القاب ثم قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة فإن أشبهه في الزيادة والزنا فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا فإن كان منقولا منه أعل كيزيد وإلا صح كأبيض وأسود ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال. أزل ذا الإعلال والتلزم وض وحذفها بالنقل ربما عرض لما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك وحمل أيضا مفعال عليه لمشابهته له في المعنى فصحح كما صحح مفعال كمقول ومقوال وأشار بقوله وألف الإفعال واشتفعال أزل إلى آخره إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان معتل العين فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنه مع الألف المبدلة من عين المصدر وذلك نحو إقامة واستقامة واصله اقوام واستقوام فنقلت حركة العين إلى الفاء وقلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة قبلها فالتقى ألفان فحذفت الثانية منهما ثم عوض منها تاء التانيث فصار إقامة واستقامة وقد تحذف هذه التاء كقولهم أجاب اجابا ومنه قوله تعالى وإقام الصلاه وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذلواوي وفي ذل يشتهر إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول والأصل مبيوع ومقول فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفعول فحذفت واو مفعول فصار مبيع ومقول وكان حق مبيع أي قال فيه مبوع لكن قلب الضمة كسرة لتصحيح الياء ونبر التصحيح فيما عينه واو قالوا ثوب مصون والقياس مصون ولغة تمين تصحيح معينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ونذر تصحيح ذي الواو وفي ذي يشتهر انتهى وصحح المفعول من نحو عدا لم تتحر الأجوذا إذا بني من فعل معتل اللام فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإضغامها في لام الكلمة رحو مرمي والأص مرموي فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقربت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره وإن كان معتلا بالواو فالأجود التصحيح إن لم يكن الفعل على فعل نحو معدو من عدا ولهذا قال المصنف من نحو عدا ومنهم من يعل فيقول معدي فإن كان الواوي على فعل فالفصيح الإعلال نحو مرضي من رضي قال الله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرضو كذا كذا وجهين جل فعول من ذلواو لام جمع أو فرد يعن إذا بني اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لا هووان جاز فيه وجهان التصحيح والإعلال نحو عصي ودلي في جمع عصا ودلو وأبو ونجو من أب ونجو والإعلال أجود من التصحيح في الجمع وإن كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود نحو على علوا وعتى عثوا ويقل الإعلال نحو قساقسيا أي قسوة وشاع نحو ني من في نومي ونحو ني من شذوذه نومي إذا كان فؤعا جمعا لما عينه واون جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف كقولك في جمع صائم صوم وصيم وفي جمع نائم نوم ونيم فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الإعلال قوله فما أرق النيام إلا كلامها فصل ذلين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو تكلا إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاءها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل والافصل فيه اوتصال واتصل وموتصل فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء فتقول فيه افتعل من الأكل ائتكل ثم تبدل الهمزة ياء فتقول إي تكل ولا يجوز ابدال الياء تاء وشد قولهم اتزر بابدال الياء تاء طا رد إثر مطبقي في الدانة واجدد والذكر دالا بقي إذا وقع التاء الافتعال بعد حرف من حروف الاطباق وهي الصاد والضاد والطاء والضاء وجب ابداله طاء كقولك اصطبر وضجع واضطغن واظلموا اصطبر وضجع واضطغن واظلموا فابدل من تاء الافتعال طاء وان وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دالا نحو ادانا ودد وذكر والاصل ادتانا وازتد وازتكر فاستثقلت التاء بعد هذه الأحرف فأبدلت دالا وادغمت الدال في الدال فصل فأمرنوا مضارع من كوعد احذف وفي كعدة ذاك الطرد وحذف همزي أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف. إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعدة وجب حذف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر إذا كان بالتاء وذلك نحو عد ويعد عدة فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كوعد وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول نحو قولك في أكرم يكرم والأصل يؤكرم ونحو مكرم ومكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقررنا وقرن نقلا إذا أسند الفعل الماضي المضاعف المكسور العين إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه أحدها إتمامه نحو ظللت أفعل كذا إذا عملته بالنهار والثاني حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ظلت والثالث حذف لامه وإذقاء فائه على حركتها نحو ظلت وأشار بقوله وقرن فقرن إلى أن الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعلنا إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحدث عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء وكذا الأمر منه وذلك نحو قولك في يقررنا يقرنا وفي قررنا وأشار بقوله وقرن نقلا إلى قراءة نافع وعاصم وقرن في كنا بفتح القاف وأصله قررنا من قولهم قر بالمكان يقروا بمعنى يقر حكاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادر لأن هذا فإنما هو للمكسور العين انتهى الإضغام أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صفتي وذلل وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصص وَلَا كَهَيْلَلَ وَشَذَّ فِي أَلِلٍ وَنَحْوِهِ فَكٌّ بِنَقْلٍ فقبل إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدره ولم يكن ماهما فيه اسما على وزن فعل أو على وزن فعل أو فعل أو فعل ولم يتصل أول المثلين بمدغم ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة ولا ما هما فيه ملحقا بغيره فإن تصدر فلا ادغامه، كددن وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره فالأول كصفف ودرر والثاني كذلل وجدد والثالث ككلل ولمم والرابع كطلل ولبب والخامس كجسس جمع جاس والسادس كخصص واصله وأصله أخصص أبي فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد وحذفت الهمزة والسابع كهيلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه قردد ومهدد فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإضغام نحو رد وظن أي بخل ولب والأصل ردد وظنن ولبب وأشار بقوله وشد في ألل ونحوه فق بنقل فقبل إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإضغام فجعل شازا يحفظ ولا يقاس عليه نحو ألل السقاء إذا تغيرت رائحته ولححت عينه إذا التصقت بالرمص انتهى وحي يفكك ودغ دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإذغام والفك وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام والمراد بحي ما كان المثلان فيه يا اين لازما تحركهما نحو حي وعية فيجوز الادغام نحو حي وعية فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجوز الإضغام اتفاقا نحو لن يحييه وأشار بقوله كذلك نحو كذاك نحو تتجلى واستتر إلى أن الفعل المبتدا بتائين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإضغام فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران ومن أضغم أراد التخفيف فيقول التجلى فيضغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التائين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن وكذلك قياس تائي استترى الفك لسكون ما قبل المثلين ويجوز الإضغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الشاكن نحو ستر يستر ستارا وما بتاءين بتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبر يقال في تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلموا وتنزلوا وتبينوا بحذف إحدى التائين وإبقاء الأخرى وهو كثير جدا ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع قطرا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي. إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره فيجب حينئذ الفك نحو حللت وحللنا والهندات حللنا عليه جازم جاز الفك نحو لم يحلل ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضب وقوله ومن يرتدد منكم عن دينه والفك, والفك لغة أهل الحجاز وجاز الإضغام نحو لم يحل ومنه قوله تعالى ومن يشاق الله ورسوله في سورة الحشر وهي لغة تمين والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر نحو أحل وإن شئت قلت حل لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإضغام أيضا فيها لم ولما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو أحل وحلة استثنى من ذلك الشيئين أحدهما أفعل في التعجب فإنه يجب فكه نحو أحبب بزيد وأشدد ببياض وجهه الثاني هلما فإنه ملتزم ادغامه والله سبحانه وتعالى أعلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل احصا من الكافية الخلاصه كما اقتضى غنا بلا خفافة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي ارسل وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة انتهى تسجيل شرح بن عقيل قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري المولود في سنة 98 و والمتوفى في سنة 69 و من الهجرة على ألفية الإمام الحجة الثبتي أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك المولود في سنه 600 والمتوفى في سنه اثنتين وسبعين وستمائه من الهجره سجله فائز عبد القادر شيخ الزور وكان الانتهاء من تسجيله مساء الاربعاء الثاني عشر من شهر رجب سنه عشر واربعمائه وألف للهجره الموافق للسابع من شباط سنة تسعين وتسعمائة وألف للميلاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تكملة في تصريف الأفعال حررها محمد محي الدين عبد الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على ختام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فهذه خلاصة موجزة فيما أغفله صاحب الخلاصة الألفية أو أجمل القول فيه اجمالا من تصريف الأفعال عملتها لقارئ شرح بهاء الدين بن عقيل حين حققت مباحثه وشرحت شواهده وتركت تفصيل القول والإسهاب فيه لكتابي دروس التصريف الذي صنفته لطلاب كلية اللغة العربية في الجامع الأزهر فقد أودعته أكثر ما تفرق في كتب الفن بأسلوب بديع ونظام أنيق ومن الله أستمد المعونة وهو حسبي وبه اعتصم محمد محي الدين عبد الحميد الباب الأول في المجرد والمزيد فيه من الأفعال وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في أوزانهما ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد فيه فالمجرد إما ثلاثي وإما رباعي وكل منهما ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف فتكون أنواع المزيد فيه خمسة أولاً فلماضي المجرد الثلاثي ثلاثة أبنية الأول فعل بفتح العين ويكون لازما نحو جلس وقعد ومتعديا نحو ضرب ونصر وفتح والثاني فعل بكسر العين ويكون لازما نحو فرح وجذل ومتعديا نحو علم وفهمة. والثالث فعل بضم العين ولا يكون إلا لازما نحو ظرفا وكرما ثانيا ولماضي المجرد الرباعي بناء واحد وهو فعلنا بفتح ما عدا العين منه ويكون لازما نحو حشرج ودربخ ومتعديا نحو بعثر ودحرجه ثالثا ولمزيد الثلاثي بحرف واحد ثلاثة أبنية وهي فعل بتضعيف عينه نحو قطع وقدم وفاعل بزيادة ألف بين الفاء والعين نحو قاتل وخاصم وأفعل بزيادة همزة قبل الفاء نحو أحسن وأكرم رابعا ولمزيد الثلاثي بحرفين خمسة أبنية الأول إن فعل بزيادة همزة وصل ونون قبل الفاء نحو انكثر وانشعب والثاني افتعل بزيادة همزة وصل قبل الفاء وتاء بين الفاء والعين نحو اجتمع واتصل والثالث افعل بزيادة همزة وصل قبل الفاء وتضعيف اللام نحو احمر وصر والرابع تفعل بزيادة تاء قبل الفاء وتضعيف العين نحو تقدم وتصدع والخامس تفاعل بزيادة التاء قبل فائل وألف بين الفاء والعين نحو تقاتل وتخاصم خامسا ولمزيد الثلاثي بثلاثة أحرف أربعة أبنية الأول استفعل بزيادة همزة الوصل والسين والتاء قبل الفاء نحو استغفر واستقام والثاني افعو على بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وتضعيف العين وزيادة واو بين العينين نحو اغدودنا وعشوشبا والثالث افعول بزيادة همزة الوسط قبل الفاء وواو مشددة بين العين واللام نحو اجلوض وعلوط والرابع افعال بزيادة همزة الوسط قبل الفاء وألف بعد العين وتضعيف اللام نحو احمار وعوار سادسا ولمزيد الرباعي بواحد بناء واحد وهو تفعل للا بزيادة التاء قبل فائه نحو تدحرج وتبعثر سابعا ولمزيد الرباعي بحرفين بناءان أولهما افعل للا بزيادة همزة الوسط قبل الفاء والنول بين العين ولامه الأولى نحو احرنجم وفرنقع وثانيهما افعل للا بزيادة همزة الوسط قبل الفاء وتضعيف لامه الثانية نحو إشبطرة وقشعرة واطمأنة ثامنا ويلحق بالرباعي المجرد وهو بناء دحرج ثمانية أبنية أصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف لغرض الحاقة الأول فعلل نحو جلبب وشملل والثاني فوعل نحو رودن وهوجل والثالث فعول نحو جهور ودهور والرابع فيعل نحو بيطر وسيطر والخامس فعيل نحو شريف ورهيا، والسادس فنعل نحو شنبل وشنتر والسابع فعنل نحو قلنة والثامن فعلا نحو سلقة تاسعا ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد وهو بناء تفعلل سبعة أبنية اصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف للحاق ثم زيدت عليه التاء الأول تفعلل نحو تجلبب وتشملل والثاني تمفعل نحو تمندل والثالث تفوعل نحو تكوثر وتجورب والرابع تفعول نحو تسرول وترهوك والخامس تفيعل نحو تسيطر وتشيطن والسادس تفعل نحو ترهيأ والسابع تفعل نحو تقلسا وتجعبا عاشرا ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين ثلاثة أبنية وأصلها من الثلاثي فزيد فيه حرف الإلحاق ثم زيد فيه حرفان الأول إفعنلل نحو اقعنسس وقعندد والثاني إفعنل نحو إحرنبا وسلنقا والثالث افتعل نحو استلقى وجتعبا والإلحاق أن تزيد على أصول الكلمة حرفا لا لغرض معنوي بل لتوازن بها كلمة أخرى كي تجري الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجري عليه الكلمة الملحق بها وضابط الإلحاق في الأفعال اتحاد المصادر فللماضي من الأفعال مجردها ومزيدها وملحقها سبعة وثلاثون بناء الفصل الثاني في معاني هذه الأبنية أولا لا يجيء بناء فعل بضم العين إلا للدلالة على غريزة أو طبيعة أو ما أشبه ذلك نحو جذر فلان بالأمر وخطر قدره وإذا أريد التعجب من فعل أو المدح به حول إلى هذه الزنا نحو قضو الرجل وعلم بمعنى ما أقضاه وما أعلمه ثانيا ويجيع بناء فعل بكسر العين للدلالة على النعوت الملازمة نحو ذرب لسانه وبلج جبينه أو للدلالة على عرض نحو جربة وعرج وعمصة ومرض أو للدلالة على كبر عضو وذلك إذا أخذ من ألفاظ أعضاء الجسم الموضوعة على ثلاثة أحرف نحو رقبة وكبدة وطحلة وجبهة وعجزة المرأة ويأتي لغير ذلك نحو ضمئة ورهبة ثالثا ويجيء بناء فعل بفتح العين للدلاله على الجمع نحو جمع وحشر وحشد أو على التفريق نحو بذر وقسم أو على الاعطاء نحو منح ونحل أو على المنع نحو حبس ومنع أو على الامتناع نحو ابى وشرد وجمح أو على الغلبة نحو قهر وملك أو على التحويل نحو نقل وصرف أو على التحول نحو رحل وذهب أو على الاستقرار نحو ثوى وسكن أو على السير نحو ذمل ومشى أو على الستر نحو حجب وخبأ أو على غير ذلك مما يصعب حصره من المعاني رابعا ويجيع بناء فعلل للدلالة على الاتخاذ نحو قمطرت الكتابة وقرمضت أي اتخذت قمطرا وقرموضا القرموض صفرة صغيرة يسكن فيها من البل أو للدلالة على المشابهة نحو حنظل خلق محمد وعلقم أي أشبه الحنظل والعلقم أو للدلالة على جعل شيء في شيء نحو عندما ثوبه ونرجس الدواء أي جعل فيه العندم والنرجس أو للدلالة على الإصابة نحو عرقبه وغلصمه أي أصاب عرقبه وغلصمته أو لاختصار المركب للدلالة على حكايته نحو بسمل وسبحلة وحمدل وطلبق أو لغير ذلك خامسا ويجيء بناء أفعل للتعبية نحو أجلس وأخرج وأقام أو للدلالة على أن الفاعل قد صار صاحب مشتق منه الفعل نحو البنة الشاث وأثمر البستان او للدلالة على المصادفة نحو أبخلته وأعظمته أو للدلالة على السلب نحو أشكيته وأقذيته أي أزلت شكواه وقذا عينه أو للدلالة على الدخول في زمان أو مكان نحو أصحر وأعرق وأتهم وانجد وأصبح وأمس وأضحى أو للدلالة على الحينونة وهي قرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل نحو أحصد الزرع وأصرم النخل أي قرب حصاده وصرامه أو لغير ذلك سادساً ويجيء بناء فعل للدلالة على التكسير نحو جولت وطوفت أو للتعدية نحو خرجته وفرحته أو للدلالة على نسبة المفعول إلى أصل الفعل نحو كذبته وفسقته أو للدلالة على السلب نحو قردت البعير وقشرت الفاكهه أي أزلت قراده وقشرها أو للدلالة على التوجه نحو ما أخذ الفعل منه نحو شرق وغرب وصعد أو لاختصار حكاية المركب نحو كبر وهلل وحمد وسبح أو للدلالة على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل نحو قوة ظهر عليه أي انحنى حتى أشبه القوس أو أو غير ذلك سابعا ويجيء بناء فاعل للدلالة على المفاعلة نحو جاذبة علي توبه أو للدلالة على التكسير نحو ضاعفت أجر المجتهد وكاثرت إحسان إليه أو للدلالة على الموالاة نحو تابعت القراءة وواليت الصوم أو لغير ذلك ثامنا ويجيع بناء فعل للدلالة على المطاوعة واكثر ما تكون مطاوعه هذا البناء للثلاثي المتعدي لواحد نحو كسرته فانكسر وقدته فانقاد وقد ياتي لمطاوعه صيغه افعل نحو اغلقت الباب فانغلق وازعجت عليا فانزعج تاسعا ويجيء بناء افتعل للدلالة على المطاوعة ويطاوع الثلاثية نحو جمعته فاجتمع وغممته فاغتم ويطاوع بناء أفعل نحو انصفته فانتصف ويطاوع بناء فعل نحو عدلت الرمح فاعتدل ويأتي للدلالة على الاتخاذ نحو اشتوى واختتم أو, أو للدلالة على التشارك نحو اجتورا واجتورى أو للدلالة على التصرف باجتهاد ومبالغة نحو اكتسب واكتتب أو للدلالة على الاختيار نحو انتفى واصطفى واختار أو لغير ذلك عاشراً ويجيء بناء فعلة من الأفعال الدالة على لون أو عيب لقصد الدلالة على المبالغة فيها وإظهار قوتها نحو أحمر وصر وعور وحول الحادي عشر ويجيء بناء تفعل للدلالة على المطاوعة وهو يطاوع فعل نحو هذبته فتهذب وعلمته فتعلم أو للدلالة على التكلف نحو تكرم وتشجع أو للدلالة على الطلب نحو تعظم وتيقن أي طلب أن يكون عظيما وزايقين أو لغير ذلك الثاني عشر ويجيء بناء التفاعل للدلالة على المشاركة نحو تخاصما وتعارك أو للدلالة على التكلف نحو تجاهل وتكاسل وتغاضى أو للدلالة على المطاوعة وهو يطاوع فاعل نحو باعته فتباعد وتابعته فتتابع الثالث عشر ويجيء بناء استفعل للدلالة على الطلب نحو استغفرت الله واستوهبته أو للدلالة على التحول من حال إلى حال نحو استنوق الجمل واستنسر البغات واستتيست الشاة، واستحجر الطين أو للدلالة على المصادفة نحو استكرمته واستسمنته أو لاختصار حكاية المركب نحو استرجع إذا قال انا لله وإنا إليه راجعون أو لغير ذلك الرابع عشر ويجيء بناء تفعللة لمطاوعة بناء فعللة نحو دحرجت الكرة فتدحرجت وبعثرت الحب فتبعثر